ورد تحريمه فهو حرام فصل يكفي نقف على القسم الثالث حيوان البحر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يقول السائل لو ان سفينه ابحرت مسافه قصر ثم عادت في نفس اليوم قبل العصر هل يجوز القصر والجمع بين الظهر والعصر مع علمهم بان عودتهم قبل صلاه العصر نعم يجوز اذا كان خروجهم مسافه قصر يعني يعتبر سفرا ويرى كثير من العلماء أن ما كان فوق ثمانين كيلو فإنه يعتبر سفر وما كان دون ذلك فهو محل خلاف فإذا كانت مسافة قصر ويعرفون عودتهم فلهم الجمع والقصر إذا حان وقت صلاة, صلاة الظهر أو صلاة المغرب بحيث تجمع مع الظهر العصر او تجمع مع المغرب العشاء يقول السائل اصلي السنه بالفاتحه فقط هل يجوز ذلك يجوز هذا لكنه لا ينبغي المصلي ان يقتصر عليها والا فالصلاه صحيحه يقول السائل هل تقبل توبة العبد إذا تاب توبة صادقة وهل يلزمه بعد التوبة شيء إذا تاب العبد توبة صادقة فإن الله يتوب عليه لأن الله جل وعلا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزلون في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث العظام يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن كان مشرك وتاب فإن الله يتوب عليه من كان قاتل نفس وتاب فإن الله يتوب عليه من كان زان وتاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا عليه أن يصدق في توبته ويبتعد عن الذنب وعلامة صدق التوبة هي ترك المعصية الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود هذه ثلاثه شروط لابد منها في توبه العبد فيما بينه وبين ربه اذا كانت المعصيه لحق الله جل وعلا اما اذا كانت المعصيه تتعلق بحق ادمي كان يكون اكل مالا حراما لاحد فلا بد من رد الحق الى صاحبه تقول السائلة امرأة نهاها الطبيب عن اكل اللحم فقالت هو حرام علي فما حكم ذلك هذا مما لا ينبغي لان الطبيب نهاها عن اكل اللحم ربما وقت من الاوقات اشهر سنة كذا فلا تحرم على نفسها ثم إن المسلم إذا حرم على نفسه شيئا ما واستمر عليه غير تحريم الزوج لزوجته وامتنع عنه فلا شيئا عليه فإن رغب أن يعود إلى ما حرم على نفسه فيكفر كفارة يمين من حرم على نفسه شيئا غير الزوجة فكفارته كفاره يمين وان حرم الزوجة فكفارته كفاره ظهار وهي عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا واما اذا حرم طعاما معينا مثلا قال اللحم حرام علي مثلا فإن استمر على هذا فلا بأس عليه ولا إثم وإن رغب أن يعود إلى ما حرم على نفسه فيكفر كفاره يمين وكفاره اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه واحد من هذه الثلاثة فإن لم يجد صام شهرين صام ثلاثه ايام يقول السائل رجل من اهل مكه يريد العمره فاين يحرم ما دام انه من اهل مكه أو مقيم في مكة ورغب في العمرة فيحرم من الحل يعني من أي جهة من جهات الحل ما يلزم من يكون من التنعيم كما يتوهم بعض الناس أن ميقات أهل مكة هو التنعيم لا وإنما الإحرام من الحل يحرم من جهة عرفة يحرم من جهة الشرائع خارج حدود مكة من جهة طريق الليث من جهة الجنوب أو من جهة طريق جدة من خارج الحرم أو من التنعيم والتنعيم هو أدنى الحل من المسجد الحرام لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يذهب بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتحرم منه لما أرادت العمرة لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى المسجد الحرام وأما من دخل مكة بنية العمرة ولم يحرم فيجب عليه إذا أراد أن يحرم أن يعود إلى الميقات الذي مر به فبعض النساء تجهل إذا حاذت الميقات وهي حائض تركت الإحرام بنية أنها متى ما طهرت أحرمت من التنعيم أو غيره وهذا خطأ فإذا حاذت الميقات وهي تريد العمرة سواء كانت بالسيارة أو بالطائرة فإنها تحرم من الميقات وإن كانت حائض أو نفسها وتبقى على إحرامها حتى تغتسل ثم تطوف وتسعى وتحل من عمرتها بالتقصير يقول السائل هل يجوز أكل لحم ليس مطبوخ إذا كان يضر فلا يجوز لأنه لا يجوز للمسلم أن يأكل شيئا يضره فإن كان فيه ضرر فلا يجوز له وإن لم يكن فيه ضرر فلا بأس بذلك. يقول السائل أنا من سكان مكة وسافرت فعند الدخول إلى مكة أريد العمرة فمن أين أحرم؟ إذا كان الرجل من أهل مكة وسافر بعيدا عنها وأراد أن يدخل مكة بعمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به إذا كان جاء من طريق المدينة مثلا وهو يريد العمرة لكن قال بدل ما أحرم من المدينة من ذي الحليفة إذا وصلت مكة أحرم من التنعيم نقول لا ميقاتك الآن اصبح ذي الحليفة أبيار علي لأنك مرت به وأنت تريد العمرة فأحرم منه لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمره يقول السائل الحمير الأهلية والمستأنسة إذا توحشت هل يجوز أكلها المستأنسة لو توحشت وهي حرام حال الاستئناس لو توحشت فهي على حرمتها ما تكون حلالا لو أن حمار مثلا أو بغل توحش فإنه لا يحل حرام وكذلك المتوحش إذا استأنس مثلا وأصله حلال فإنه يحل مثلا حمار الوحش عبي منذ الصغر مثلا في البيوت فاستأنس فإنه حلال وإن كان حمار لأنه حمار وحش أصله يقول السائل ما هي الحداة الحدى نوع من الطيور تأكل الجيف وتخطف من إذا سصرت حامل الشيء من لحم أو طعام أو شيء سلطت عليه وخطفته تخطف من الأولاد الصغار ما يأخذونه أو ينقلونه من خبز أو لحم أو طعام تخطفه من أيديهم يقول السائل شخص يحس بضيق شديد منذ فتره طويله مع انه يصلي ويقرا القران فما علاج هذا الضيق عليه اولا المحافظه على الفرائض والاكثار من نوافل العباده والتضرع الى الله جل وعلا والاكثار من ذكر الله جل وعلا لان الله جل وعلا يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب يكثر من ذكر الله جل وعلا دائما وخاصة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات ويذهب عنه ما يجد إن شاء الله هذا الذي يذكر أن شخصا جاء إلى ورثة وقال إن مورثكم باع علي هذا العقار وأحضر ورقة عادية إلى آخره وكان يقول يذكر أن الشرى منذ عشرين عاما وهو جار لهم ومع أبيهم ورثهم ولم يذكر البيع إلا بعدما توفي المورث مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى المحكمة إذا أثبت هذا الرجل ما يدعيه بالبينه المقبولة حكم له القاضي وإلا فلا يحكم له إلا بيقين فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى القاضي يقول السائل ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار اللحوم المستوردة ما عرف أنه ذبحه كتابي أو مسلم ذبحا صحيحا فهو حلال وما عرف أنه ذبح على غير الطريقة الصحيحة كأن يكون مذبوحا بطريق الصعق الكربائي أو الخنق أو التغطيس في الماء أو نحو ذلك من الأمور التي لا تحل بها ذبيحه المسلم فكذلك لا تحل المستوردة وما أشكل على المرء فإذا كان جاء من جهة يتولى الذبح فيها مسلمون أو كتابيون يهود أو نصارى فالاصل فيه الحل واذا كان يتولى الذبح غيرهم فهو حرام وعلى المرء ان يحتاط لنفسه لان المرء قد يقذف في جوفه اللقمه من الحرام يحرم الاجابه وقتا طويلا من اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فكلما احتاط المرء لنفسه ولا يدخل جوفه الا ما ظهر له حله وتيقنه سلم باذن الله يقول السائل ما حكم من يقتل الكلاب عمدا اذا كانت مؤذية فتقتل ما اعذى فيقتل اما اذا كانت مسالمه لا تؤذي فلا يجوز قتلها يقول السائل ما المقصود بالحمر الحمر الحمير المعروفه يقول السائل قدمت من بلادي لأداء العمرة والبقاء في مكة لعدة أيام وأنو الذهاب إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي فهل عندما أعود إلى مكة ثانية يجوز أن أعمل عمرة لوالدي أو لوالدتي المتوفات نعم قدمت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله وتريد السفر إلى المدينة ومن المدينة تريد العودة إلى مكة فعودتك من المدينة إلى مكة بعمره أفضل وهذه العمرة اجعلها عما انشئت انشئت عن نفسك وانشئت عن أحد والديك وانشئت عن غيرهما وتعتمر عن الميت مطلقا ولا تعتمر عن الحي إلا بعد إذنه وعلمه بذلك يقول السائل ما حكم الصلاة خلف امام من المبتدع المبتدع انواع فيه بدعة مكفرة كفر وظلال وخروج عن الصراط المستقيم وهذا لا تصح الصلاة خلفه وفيه بدعة ليست مكفرة وانما هي خطأ وظلال وجهل لكن ليست كفر وهذا تصح الصلاة خلفه والبدعة هي ما أحدث على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه من الدين يعني عمل بها على أنها من الدين وهي ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر يقال له مبتدع مبتدع لكن البدعه أنواه بدعة تخرج المراه من الاسلام الى الكفر وبدعة لا تكفره وعلى سبيل المثال مثلا الاحتفال الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعه لكن من احتفل لا نقول انه كافر وخارج عن مله الاسلام لا نقول مخطئ مبتدع لكنه ليس بكافر فالبدعه المكفره لا تصح الصلاة خلف المبتدع ولا بد ان يبين ما نوع هذه البدعة حتى يعرف يقول السائل ما حكم اكل شيء او شربه او شرب شيء فيه شيء من الخنزير ما دام ان فيه شيء من المحرم سواء كان من لحم الخنزير او من لحم الكلب او من لحم الميته او نحو ذلك فانه حرام لان كل ما كان حلال وخلط بحرام وان كان يسيرا فانه محرم يقول السائل انه جاء الى مكة لحضور زفاف ويريد الان اداء العمرة فمن اين يحرم يقول نحن من ينبع ونأتي الى مكة بدعوة ونريد العمرة فهل نحرم من التنعيم اقول لا ما دام انك حينما توجهت من ينبع تريد العمرة فيجب عليك الإحرام من الميقات الذي تمر به وهو الجحفة فإن أحرمت من الميقات فاحرامك صحيح وليس عليك شيء وإن دخلت مكة وأنت تريد العمره ثم خرجت إلى التنعيم وأحرمت من هناك فعمرتك صحيحة وعليك هدي لأنك تجاوزت ميقاتك فإذا كانت بلدك دون الميقات فأحرم من دارك من أهلك لأن المواقيت محددة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ مثلا أهل جدة بجدة عازم على العمره وقال أحرم من التنعيم خرج من جدة يريد العمره وفي نية أنه إذا وصل مكة يخرج للتنعيم ويحرم منه نقول عليك هدي تقول ولما نقول لأن ميقاتك بلدك مكانك وأنت تجاوز ميقاتك فالحاج والمعتمر إذا تجاوز ميقاته وأحرم من دونه فعليه هدي لكن صاحب جدة دخل مكة لحاجة ما أراد عمره ولا أراد حج ولما جلس في مكة يوم أو يومين بدأ له أن يعتمر نقول يخرج إلى الحل ويحرم منه جاء من ينبع مثلا لحاجة ما جاء لحج ولا لعمره ولما وصل مكة واستقر مثلا أنشأ رغبة العمرة بدأ له أن يعتمر نقول حين احرم أحرم من الحل ولا شيء عليك ما يقول ما هو الحجل وابن عرس والشاهين هذه كلها من طيور ومن حيوانات البرية يقول السائل ما معنى قوله تعالى وما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وهل الراتب الشهري يدخل فيه الله أكبر